ثم باعه وانتفع بثمنه وأرى هذا الحديث ينطبق تماما على اليهود المحتلين الذين احتلوا فلسطين عامة ومدينة القدس بصفة خاصة هل يحق للمحتل شرعا وقانونا أن يغير معالم الأرض منار الأرض أن يطرد السكان الأصليين أن يسلب ممتلكات الآخرين موقفي انا كمسلم من الناحية الشرعية نحو المغتصب او نحو الغادر المحتل الذي يريد ان يسلبني كرامتي ان يسلبني ارضي مالي بيتي ما هو دوري من الناحية الشرعية كمسلم نحو امثال هؤلاء اذا الله خيرا وحياكم الله على هذا الموضوع خيرا. الهام في هذا التوقيت الحرج فبعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نود في هذه الحلقة أن نؤكد على حقائق ونصحح مفاهيم رائح ممتاز فأولا نبين أن اغتصاب مبيلة القدس وسائر أرض فلسطين ليس مجرد غصب مكان وليس مجرد سطو على ممتلكات إن قضية القدس وسائر أرض فلسطين المباركة هي قضية امه وقضية دين قضية عقيدة وقضية حضارة وذلك تفترق مدينة القدس عن سائر المدن الاخرى م. كما ان الحاصل ايضا من قبل يهود في فلسطين ليس مجرد سطو على ممتلكات وموارد وغير ذلك كما كان يحدث في المست... الاستعمار السابق م. كان هناك ما يسمى بالاستعمار هو مصطلح خطأ هو اغتصاب كان بيسطو على خيرات الشعوب لكن يحتفظ أهل هذه البلاد بدينهم وايضا يحتفظون بهويتهم وحضارتهم إنما في هذه الحالة نحن أمام سرقة حضارة نحن أمام سرقة أمة بالكامل فعندما يسطو العدو على واقع هذه المدينة ويعلن تهويد مدينة القدس بل هم لا يتورعون من المطالبة بالاعتراف بدولة يهودية في هذا التوقيت بالذات معنى ذلك انك على فرض بعد وقت او بعد فترة من الزمن ان قدر وان شاء الله سيقدر للمسلمين الوصول الى بيت المقدس لا يجدون قدسا ولا يجدون اقصى ولا يجدون مسجدا ولا مقبرة ولا اي شيء من تاريخ هذه المدينة ومن واقع الحقيقي انما ربما لا يجدون الا خمرات ولا يجدون الا ملاهي وملاعب وغير ذلك ومن هنا تظهر فداحة الجرم الذي يرتكبه الصهاينة في هذا الوقت بالذات مم. فأنا عندما أتكلم عن الغصب وأطبق أحكام غصب الأرض أنا في الحقيقة يعني أتمنى أن نرفع من درجة حرارة الحديث عندما نتعرض أنا دكتور عطية فيك أنا فقط نعم. يعني اردت يعني ان نتطرق لدورنا تمام تمام حتى نعم. لا نظل يعني نلتم الخد ونندب الحظ ونقول ما بوسعنا ان نفعل نعم. هل علي دور هل ينبغي علي ان اقوم بواجبي حتى لو كان الذي يريد ان يقوم بواجبه معلما مع تلاميذه والدا مع اولاده مرشدا واعزا استاذا نعم. جنديا هذا ما اردتك البداية نقول هل نحن مسؤولون عن مدينة القدس انا هنا عطية صياد في مصر مسؤول عن مدينة القدس ام انا مجرد وجودي في هذا البرنامج مع حضرتك ارسل رسائل اخلاقيه ورسائل تعاطف انساني مع هؤلاء المنكوبين انا هنا اؤكد على قضية عقديه وقضية شرعية في نفس الوقت ان كل مسلم على ظهر هذه الارض في مشرقها او في مغربها إنما هو مسؤول مسئولية شخصية مسئولية فردية بالإضافة إلى المسئولية الجماعية للأمة كلها عما يحدث ويدور ويجري في أرض القدس الخالبة وبالتالي ربك. أنا لابد أن أنطلق من حديثي عن مدينة القدس من المسئولية الشخصية التي تقع على كل مسلم ضعيف قوي صغير كبير مثقف غير مثقف إنما هو مسؤول وهذه المسئولية تتولد من الحق فانا لي حق في هذه المدينه وبالتالي نريد ان نتكلم عن ما هي حدود الولايه التي يعني يقوم بها اهل فلسطين من الثاسه والحركات وغيرها انا اقول انما ولايتهم هي بمثابه وكاله هم وكلاء فقط والوكيل لا يجوز له ان يخالف امر الموكل والموكل هنا الامه كلها مم. فالامه لم تعط حقا لاحد في ان يتنازل في ان يساوم في ان يبيع لم تعطي احدا الحق في هذه الامور انما وحتى قضية المفاوضات والوضع النهائي والتفاوض على ما تفاوضون ان المسألة ليس فيها تفاوض وليس فيها مقاسمة الأرض ما تحت الارض وما فوق الارض او شرقية وغربية او غير ذلك إنما لا مفوضات إلا التسليم وفقط هذا هو الوضع الشرعي وهذا مم. هو ما يجب أن يعني نبدأ به ونؤكد عليه وبالإضافة إلى جملة من الأمور الأخرى إن شاء الله نتطرق إليها في لقائنا هذا في الحقيقة تنتظر على الهاتف المستشارة نهى الزيني لها مداخلة فلتتفضل مشكورة مستشارة نهى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة أكرمك الله كرمك الله. الله بارك الله تعالى فيك بارك الله فيكم على هذا البرنامج الهام وبارك للأساتذة الأجلاء على إيضاحهم بعض النقاط الهامة. أنا يعني أريد أيضا أن أركز على موضوع الجزء الخاص بالوضع القانوني لمدينة القدس. لأن هناك يعني إحنا دائما بيبقى عندنا إحساس أن المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام الانتهاكات الإسرائيلية. وانه لا يفعل شيء لا مجلس الامن ولا الامم المتحدة ولا كل المنظمات الدولية مم. وبالتالي يعني نقول لالسياد الكاسيات و... المستشارة نعم. يعني لعلك تعلمين ان قرارات من بعد سنة 48 صدرت نعم. لكن لم ينفذ منها قرار نعم. واحد هذا الأمر يعني يظل ي... هناك تراكم آه، قانوني آه، كون أنه لم تنفذ هذه القرارات يعني هذا لا يخل بها ولا يجعلنا نقف مكتوفي الأيدي <تصفيق> أنا أعتقد أن هذه القرارات وأن اللجوء للشرعية الدولية أحد الأسلحة الموجودة الآن في أيدينا أو التي يجب أن نمسك بها ولا نستهين بها ولا نستخف بها فنحن الآن في موقف الضعف ونحن الآن في موقف يعني نحن مستضعفين في الأرض والرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يلجأ في فترة استضعافه إلى من يزود عنه عندما كان هو والمسلمين في موقف الضعف فاللجوء إلى الشرعية الدولية لا يتناقض مع ضرورة الحث على المقاومة وعلى التربية الأجيال على مفهوم الجهاد هذا أمر وهذا عمر، هذا سلاح وهذا سلاح فالقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وامور أخرى كثيرة لابد من إضاحة فإحنا عندنا أن ال ال القدس لها طبيعة خاصة في, ال ال في الشكل القانوني ليست كفلسطين يعني هناك خلق عندما جاء تقرير قرار الشهير اللي هو قرار التقسيم 181 جعل للقدس وضعا خاصا وهذا جعل يعني هو تحدث عن تدويلها او عن نوع من التدويل وصاية او حماية دولية نعم انها تكون يعني مكان يعني ده عليه وصاية دولية مم. صحيح انه بعد ذلك القرار 181 هذا هام لان هذا القرار ما زال باقيا حتى بعد ان خالف مجلس الوصاية هذا القرار لان هذا القرار لابد ان نضع تحت عيننا ان العرب الدول العربية رفضته وايضا اسرائيل رفضته مع انه يعتبر الاساس القانوني لاسرائيل لوجود اسرائيل فاسرائيل لم يتم الاعتراف بها ولم تقبل كعضو في المنظمة الدولية الا بناء على هذا القرار فاذا كان في مصلحتنا ان نعود لهذا القرار بشكل او باخر فاسرائيل لن تستطيع ان تدفع هذا او ان تبعدنا عن هذا لانها لها مصلحة في هذا الامر هناك قرارات يعني العرب رفضوا التقسيم ورفضوا الوصاية لكن من الناحية العملية اسرائيل رفضت ظاهرا لكنها من الناحية على الارض على أرض الواقع قامت في الحقيقة بتغيير الواقع لا في القدس فقط وإنما في فلسطين ككل. نعم مم. نعم ولكن التغيير لكن ال... موقف القانون سيادة المستشارة من هذا التغيير نعم. ما موقفه موقف القانون الدولي مم. واضح جدا في هذا الأمر مم. أن القدس مدينة محتلة وأن الاحتلال أمر مؤقت ولا يترتب عليه أثر قانوني وهناك العديد من القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة والتي تبطل جميع ما ما فعلته اسرائيل من امور واقعيه او اداريه او تشريعيه خاصه خاصه بالقدس طيب انا فهمت من كلام سيادتك نعم. انه ينبغي علينا ان نفعل تلك القرارات نعم. وان نعول عليها على الاقل بعض الشيء وان لا نهملها لانها في مجملها في صالحنا نحن نعم لكن سيادتك فرض... لكن سياده على... المستشار عفوا بس على المقاطعه يعني لا. لكن في ارض الواقع اذا كانت اسرائيل قد قررت يعني جعل مدينه القدس الموحده عاصمه ابديه لها فاننا نرى العناصر الفاعله في مجلس الامن وفي الامم المتحده قد اعترفت في الحقيقه بان القدس هي العاصمه الابديه لاسرائيل وبالفعل توالت بعض الدول في نقل سفاراتها في مدينه محتله إذن يعني من الذي يعيننا ويساعدنا على تحقيق أو تطبيق تلك القوانين الحقيقة أن كان هناك قرارات من مجلس الأمن صحيح كانت ضعيفة زي قرار 476 الذي كان يشجب هذا الأمر عندما حدث اللي هو سنة 80 عندما صدر قانون الأسافي جعل القدس عاصمة أبدية موحدة وأبدية لإسرائيل ولكن هناك القرار أيضا 478 الذي وصى الدول الأعضاء بعدم نقل بعثاتها الدبلوماسيه من تل ابيب الى القدس هذا تسبب في تاخير هذا القرار القرار لم ينفذ بشكل كبير حتى الان وهذا بفضل قرار الامم المتحدة يعني لا لما رفضت أن... نعم نعم لابد أن لا بد الا ننكر هذا ولا مم. بد ان نحاول ان نفعله يعني دول قليلة جدا التي نقلت بعثاتها الدبلوماسيه ولكن اغلب دول العالم لم تنقل بناء على تحذير وتوصيه من مم. الامم المتحده وهذا كان موقف جيد يعني مم. يعني احنا شاكرين فضل سيادة المستشارة نعم. على هذه المداخلة الطيبة والتي يعني أثرت لقاءنا وأفادتنا وأفادت مشاهدين بارك جزيز. الله تعالى فيك بارك الله فيك. يا حبيبي. الدكتور دا. جمال لديك شيء؟ نعم مشهد يعني, يعني هو أنا أود أن أذكر في في هي الشرعية الدولية من الذي غرس الكيان على أرض فلسطين؟ ياسين المستشار يعني ربما؟ يعني يعني نعم يعني لأنه علينا أن نستسلم وراء الشتاء أحمد كيف إذا كان هم الرعاته؟ <مممم> الذي غرس الكيان؟ مم. الإنجليز والفرنسيون والأمريكا وروسيا من صاحب بعد بالفور بريطانيا؟ مم. بريطانيا من الذي فوض بريطانيا لإبادة وتشيد الشعب الفلسطيني وفتح باب الهجوم على اليهود؟ مم. الدول الأوروبية من الذي قدم البرنامج النووي لفر... لليهود؟ فرنسا فرنسا من الذي قدم زواج التربيد للغواصات النووية؟ ألمانيا مم. من الذي قدم القنابل الفوسفورية وال الضرب المسلمين و وما زال من الذي دعم العدوان الثلاثي على مصر السنة 56 يعني عفوا إذا أزنت لي كانت في محاضرة في الحقيقة وربما قلت شيء منها أيام أحداث غزة الماضية نسأل الله ألا تتكرر يعني كل هؤلاء سيضمنون بقاء وسلامة إسرائيل لسبب بسيط أن معظم مواطني إسرائيل منهم هم وهم تخلصوا منهم ولا يريدون عودة اليهود إلى نيجي. والزحل هي شو كتبنا؟ لا. نعوذ شوية عناوين رئيسية وبعدين. تفضل. سويزي أكمل. الحقيقة. الحقيقة المسجد الأقصى في خطر. طيب. وفلسطين كلها في خطر. بل العالم العربي والإسلامي إحنا الآن في خطر. ويبدو نحن حيال يعني الحيال الآن تكرار مشروع العراق وازمه الخليج المنطقة مرشحة الآن. وما المناورات الدولية بتجري في داخل الأرض المحتلة وخارج الأرض المحتلة في حوض البحث المسألة أنا أعزوا أقول إذن إحنا في خطر عظيم وما يجري يعني والدليل على ذلك أنا أرشح بعض الكتب تقرأ حامد ربيع فوز محمد طير بيتكلموا أن العدو أعدى لمعركة قادمة مخطط التقسيم هاي اليهود لا يحلمون مش قضيتهم بيت المقدس فقط <تصفيق> يحمون بدولة تمتد من النيل الى الفرات وان يبقى اليهود دولة تحكم العالم من بيت الرب اللي هو بيت المقدس <تصفيق> إذا المفروض ال احنا مش قضية الان فلسطيني وقضية فلسطين لقضية الف الشعب الفلسطيني ولا قضية الناطقين بالعربية هي قضية العالم الاسلامي المحورية الاولى يعني هؤلاء فلسطيني. الذين يقولون لن نكون فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين هذا جهل يا فضيلة الشيخ جهلون جهل فهذا لازم قال هذا أفت علماء الإسلام مم. لم في مرحلة من المراحل وخاصة علماء الأزهر فتوى في 18 جمادى سنة 1375 ثلثمية هجرية قالوا لا يجوز الصلح مع الكيان الاسرائيلي اليهودي لأنه مغتصب ونصرة فلسطين ودعم شعبها بالمال والنفس والسلاح فريضة شرعية وضره حياتية ولا زلت التطبيع العلاقات مع هذا الكيان الصهيوني ولا جزء الدخول في مشاركات او حالات مع الدول التي غرست هذا الكيان في هذه في هذه المنطقه يعني اذا المفروض احنا حيال الحقيقه الامه حيال تحدي خطير المفروض دي الخطوه الاخيره بيعتبروها للقفز على على بقيه تنسيق العالم العربي فاذا عاوز اقول ونحن معنيون فضيله الاستاذ مم. نحن معنيون زي ما قال فضيله الشيخ كل فك... لا تكلفوا الا نفسك معنيون بالداعيه السوداء نصر فلسطين واجبنا فيها فلسطين الآن مش القانون الدولي ده جزء من واجبنا نعم لكن دعم الشعب الفلسطيني لأن أمن فلسطين ده بيدفع العدوان علينا الخطر علينا احنا الآن ال ال العدو الآن يسرح ويمرح في المنطقة مستغرب ازاي الأمة متى أصبح الأمريكان أصدقاء لنا متى أصبحت أوروبا هؤلاء الذين دعموا العدوان والثلاثة علينا وما زالوا العدوان الذين هم غرسوا هذا الكيان ويدعمونه نعم. متى في, في قلم لم نجلس يعني عفوا لتحريض ولا لغيره انما لنضع النقاط على الحروف ولنسلط الضوء على قضية خطيرة حتى يبصرها كل مسلم وحتى يعرف كل منا دوره, دوره دكتور عطية اكرمك الله يعني فيما يتعلق بدوري ودوري وكنا في الحقيقة عفوا قد قاطعناك حينما يعني حاولت أن تصل لتلك النقطة الجوارية نعم هو لعله يعني حيكون يعني أشبه يعني تعليق على حديث السيدة المستشارة الكريمة نعم نحن نريد أولا أن نوضح مرجعية القضية طيب ما مرجعيتنا في هذه القضية وفي هذه المشكلة نحن يعني لسنا ضد التوجه او الاستفادة من القرارات الدولية التي صدرت والتي انحاذت في بعض منها للحق العربي او الحق الاسلامي بشكل عام ومع يعني اتفاقنا يعني تقصد انحاذت على حساب الحق العربي نعم ربما انما نحن نقول ما هي مرجعيتنا فعندما ننطلق من المرجعية الشرعية التي تسندها الادلة والنصوص الشرعية ويسندها التاريخ ويسندها العقل والمنطق فنحن بذلك نكون قد وفرنا على أنفسنا عناء كبير أنا مرجعيتي في هذه القضية إنما هو القرآن والسنة ماذا قال القرآن وماذا قالت السنة وماذا قال علماء الأمة وهذا ليس من باب التخلف والرجعية كما يدعن إنما هذا هو الحق وأنا أعتقد أننا إذا حددنا مرجعياتنا الشرعية في هذا الإطار الشرعي سوف نحترم من قبل الجميع إن يهود لم يتورعوا عن أن يخرجوا من تحت التراب مرجعيات باطلة ويعتبروها ويعتبرونها أصول ويتحاكمون إليها الآن مدينة القدس وغير القدس كل أسماءها أصبحت عبرانية يعني أؤكد ما تفضلت به أن الحفريات التي يقومون بها منذ أكثر من ربع قرن حفريات وحفريات ضخمة جدا وكبيرة لم يعثروا على اثر واحد يدل على وجودهم في تلك المنطقه بل كل الاثار ما هي الا اثار اسلاميه من زمن الدوله الامويه واثار بيزنطيه مسيحيه لكن لم يجدوا على الاطلاق أبناء دليل دليل يستدلون به على وجود لهم في تلك الأرض وهذا ما أثبته بعض علماء الآثار من اليهود الذين قاموا ببعض تلك الحفريات ولذلك نقول يجب ألا ينحل الإسلام وشريعة الإسلام من الاحتكام إليها في هذه القضية الأساسة أو قبل الفقهاء الإسلام كفيل بأن يمدنا ويزودنا بكل ما نريده من وسائل وسبل للتعامل مع هذه القضيه طيب اذا كانت المؤسسات الاسلاميه يعني المؤتمر الاسلامي رابطه العالم الاسلامي مجمع البحوث الاسلاميه الازهر دار الافتاء صدرت فتاوى كثيره جدا تؤكد على أن القدس إسلامية عربية يحق لغيرنا أن يستولي على جزء منها ربما نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود لتعليقكم نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام أهلا بكم يعني مرة ثانية دكتور عطية كنت سألته سؤالا قبل الفاصل يعني نريد نقاطا محددة عن يعني الواجب الملقى على كل مسلم يعني هو يعني إذا انطلقنا من اعتبار أن فلسطين والقدس بشكل خاص هي وقف لجميع المسلمين وأنها بلد مسلم فتحه الصحابة الأجلاء رضوان الله عليه وبموجب هذا الفتح أصبحت هذه البلاد دار إسلام م. معنى دار إسلام يعني لا بد أن يكون فيها الحكم اسلاميا وسكانها مسلمون وغير ذلك من هذه الآثار المترتبة على اعتبار هذا المكان أو هذه الأرض دار إسلام ثم باعتبارها وقف لا يجوز التنازل ولا يجوز المساومة ولا يجوز بيع جزء منها لغير م. المسلمين وعلى هذا يعني صدرت كثير من الفتاوى قديما وحديثا منذ عام 35 ميلادي. حتى اخر فتوى قريبة اظن من 33 حتى في موضوع تدويل للقدس يعني ايضا ربما نحن يعني نخدر بقضية فرض الوصايا الدولية على فلسطين هذا خطر هذا خطر كبير جدا فلسطين والقدس ارض اسلاميه خالصة لا تخضع للوصايا الدولية ولا ينتذب لحكمها او لادارتها أي فرد أو أي مؤسسة أو أي هيئة أممية أو غير أممية م. وبالتالي إذا انطلقنا من هذا الأمر من اعتبارها وقف من اعتبارها بلدا إسلاميا خالصا من كون أهلها قد ظلموا وقد سلبت ممتلكاتهم وطردوا من ديارهم وأموالهم وأرضيهم وبالتالي هذا الوضع كله يوجد على كل مسلم على ظهر هذه الأرض أن يؤاذر وأن يناصر وأن يسعى إلى تخليص حقه المسلوب وإلى تخليص حقه المغصوب وبالتالي يجب أن, أن, أن نطرح هنا وأن نتداول هنا عن واجبات عملية واجبات عملية ربما لا ننتظر من هنا أو من هناك معونا أو بإمكاني وأنا هنا في مصر وأيضا وفي حدود المتاح وما احترام كافة القوانين وما احترام السيادة التي يعني يطلبونها لكل دولة على أراضيها وحدودها يعني يمكن لكل مسلم أن يقدم أن يقدم لهذا الوطن المسلوب ولهذا الوطن المغصوب والمسروق ما يستطيع أن يمكن أن يقوم به وبالتالي ما هي هذه الواجبات العملية التي يجب أن نقوم بها لنبدأ أولاً من قضية مهمة جدا لعلها تسبق بعض من العمل قضية الفهم قضية الفهم الصحيح لما يجري ويدور على ظهر وباطن هذه الأرض ليس ظهرا فقط لما ظهر وباطل الفهم الصحيح مم. يا أخي الكريم كثير من المسلمين الآن لا يعرف ما هي حدود المسجد الأقصى ربما لا يفرق بين المسجد الأقصى وقبة الصخرة الآلة الإعلامية الصهيونية مم. أو غير الصهيونية مم. سوقت للمسلمين قبة الصخرة على أنها على أن هي المسجد الأقصى مزبوط. وربما يعني عندما عرفنا شيئا ما قالوا لا المسجد هو الذي تعلوه القبة مم. القبة هذا كله خطأ المسجد الأقصى له حدود أكثر من 140 ألف متر، وبالتالي لابد أن يعني نفهم الفهم الصحيح لما يجري وما يدور. ما يجري وما يدور هو استلاب واغتصاب وسرقة واحتلال لهذه المدينة. فلنفهم هذا أول. هذا كله فيك. طيب عفواً دكتور عطية. ننتقل للدكتور يعني دكتورنا الكبير. يعني يعني ربما تختزل القضية كما تفضلت وأشرت. عند البعض في في القدس أو في المسجد الأقصى مع أن القضية أكبر من ذلك بكثير. يعني ما دور الأمة جميعاً أستاذ الفاضل في يعني الدفاع عن مقدساتها؟ سيما ما قرص قضيت الأمة دولاً. تصحيح المفاهيم يصل تصحيح المسار. نعم. القضية هو القضية مش فقط من زعامة محمد صلى الله عليه وسلم <تصحيح> بيت المقدس أو القدسية ترجع تحريرها على عهد عمر بالخطاب لا دا منذ أن وضع آدم عليه السلام أسس المسجد الأقصى، م. وعشرة قرون على الإسلام بين آدم ونوح عليهم السلام هي ميراث الأمة الإسلامية، نعم. وعبر تاريخ الأنبياء والرسل فهي مهاجر إبراهيم ونوح عليهم السلام، ومحل ميلاد إسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وعيسى وكل وهكذا الامامة دواما كانت على رضيها للإسلام أين كان اليهود منذ آدف عليه السلام دكتور جمال لما الحرس الشديد من قبل أهل الشرق والغرب على مدينة القدس تحديدا والحملات الصليبية المتكررة والبكاء من أجل الحصول على مفاتيح المدينة هم لهم أطماع وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال وليزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم انتصعوا. الصليبيون جاءوا وقالوا هنا كان في كنيسة بناتها الامبراطورة ام جستنيان وقاموا دولة كاسوليكية نترانية استمرت 91 سنة في بيت المقدس لغاية ما جيب صلاح الدين قال لهم لا دي ارض الاسلام ورماهم بس وعد 91 سنة فان عاوز اقول جم اليهود النهاردة بيقولوا لا دي اصلها كنيسة و... و و ولما تخلى النصارى عن مطلبه القديم والذي طالما حاربوا من أجله يعني عشرات هو في توافق الآن نحن حيال مشروع صاهي غربي لا يستهدف بيت المقدس ولا فلسطين فحسب يستهدف العالم العربي والإسلامي وإحنا حيال مشروع خطير جدا قال عنه حامد ربيع وفوز طايب المسألة إذن المسألة لازم يرفع الشعار العقدي لأنه عارفين أن الإسلام مقاوم والإسلام لا يقبل بالسرقة ولا يقبل بالاحتلال فلابد أن يرفع شعار عقيدة أخرى إنه عشان تبرر هذه الجريمة في المسألة لكن هو الحقيقة التاريخ لا لهم سند تاريخي ولا سند قانوني ولا سند شرعي التاريخ كله مع أمة الإسلام مم. السند التاريخي أين كان اليهود ده سنة ألف أربعة عشر مايه تمانية واربعين تم اعلان خامة الدولة اليهودية ومجرد قيامها صارعت امريكا فرنسا امريكا وروسيا بالاعتراف بهما في سنة تسعة واربعين حداشر مايو تسعة واربعين اعترفت هيئة الامم بالكيان الصهيوني صاحب فلسطين يعني احنا حياء العالم الان مجرم شركاء الجريمة هم الذين اغتصبوا الكاء هذه الارض ومك وشردوا أبعد وعمزدوا إذا لا ننتظر خيرا من هذا ما أقول ما حك جلدك أنزل صفر؟ فلذلك أنا فعل. الواجب الأول إيقاظ وعي الأمة. ممتاز. لازم ممتاز. الأمة تدرك كم تفضل. أيوة. الأمة تدرك أن أنا معني وأنت معني. مم. أنت ما بتفرج لي؟ ماذا فعلت للقدس؟ والقضية بس... لا تعني الفلسطينيين. ولا, ولا سلطة فقط. ولا سلطة. والسلطة ليس من حقها أن تتنازل ولا أن تتصرف. ولم فد مس. اليوم قرأت فتوى في الحقيقة. بي يعني فتوى يعني صدرت من من فقهاء المسلمين من يعني من بعد 1950 انه لا يجوز التفريط او المساعدة او المعاونة او التخاذل او حتى مجرد التخلي عن قضية القدس او فلسطين ومن يفعل ذلك انا في الحقيقة لا اريد ان اقول يعني ما مصيره لان مصيره شديد هو قاله مفارق لجماعة المسلمين نعم لان البعض ربما يقول هؤلاء يعني قد شددوا علينا مش تجد فضلت المسلمين وذكرهم وأذكر إن الذكر تنفع المؤمنين. إحنا نريد الخير لأمّاتنا. إحنا الآن العالم استهذلينا. ده إحنا الآن يعني أنا وزوجي. إذا ما جيبنا أنا بعض الواجبات إيقاظ وعي الأمة. وبعدين عزّل لازم لازم الناس تفهم وووتعلم أولادها. ليس اليهود حقوق شرعية أو تاريخية أو قانونية. المسلمون ومن يعيش معهم على أرض فلسطين هم أصحاب الحقوق سواء كانوا مسيحي فلسطين وكنائسهم موجودة هم لهم الحقوق في هذه الأرض المباركة وبعدين ذلك أدف إلى ذلك نحن نداء إلى قادة العالم الإسلامي بيت المقدس فلسطين أوصاننا كلها أمانة في رقابكم والله وقال لكم أمرنا فأنتم مسؤولون عنها والشيء الآخر أن أهمية الإعداد وإيقاظ على الأمة وفك الحصار احنا دلوقتي اخواننا في فلسطين ده خط الدفاع الاول عننا المفروض فك الحصار ودعمهم بالمال والنفس ربما ربما لعلك تذكر ان الذين حرروا مدينة القدس قديما من المسلمين من غير العرب كله من القضية تع... قضية اسلامية ليست م... التلسطينية أ... او عربية فقط أ... أ... بل نعم. اسلامية نعم عماد الدين زنكي نعم نور الدين المحمود. محمود. صلاح الدين الايوبي نجم الدين ايوبي مش بس كده بايبرس اللي حرر اخر معقل من المعاقل الصليبية في انطاقيا مهر مسلم أ... لكنه من اسر الوسطى س... مش بس كده فب... آ... آ... آ... آ... آ... قطز الذي أكسر... كسر الشوكة المغولية التتارية من الذي اثر الويس التاسح في ضارة ابن روكمان في المنصورة بايبرس ايضا أنا عاوز أقول قضيتنا إذا تخلينا عن إسلاميتها ونت ونت مه إحنا المشكلة إن اختزلنا فلسطين أصبحت قضية فلسطينية وهي ليست كذلك وبعضها اختزلها إنها قضية عربية ضاعت فلسطين لذلك أنا المسألة القضية نحن يجب نحن نحدز فضيت الدو الدكتور قال عندي واجبات محددة يتفضل يعرضها وأنا إذا كان في شيء أنا أضيفه إليها مع طيب. العلم لازم فقط أريد أن أذكر دكتور عطية فياض أكرمك الله بالفتاوى التي صدرت ولديك إلمام كبير بها بفضل الله تعالى ذكر ما يفاحوها معناها مغزاها مرماها ما الذي يعني ما الذي يعود علينا نحن كمشاهدين من تلك الفتاوى حتى نؤكد تلك الثوابت والأصول الشرعية لقضية القض القضية الفلسطينية حقيقة العلماء الأمة ممتاز. من العرب وغير العرب مم. كانوا في طليعة هذه الأمة منذ أن يعني وجد هذا الكيان الصهيوني بل قبل أن يكون كيان مجرد عصابات وقطاع طرق تنادوا واجتمعوا وأصدروا عدد من الفتوى. بل ربما لن أفتقرب إذا وجدنا فتوى في عام 1935 ميلادي، والتي كانت تعد مثابة الشرارة للجهاد في هذه الأرض المباركة. واجتمع كبير اجتماع كبير للعلماء فلسطين وغيرها وأصدروا فتوى فيها. فأكيد على إسلامية هذه المدينة إسلامية الوطن ككل م. وعلى عروبته ثم كان عدد من الـ الـ الـ الـ الـ الـ المبررات التي ساقوها لاعتبار أن كل من يتنازل عن أي شبر من هذه الأرض لأن كان في ربما بعض الفلسطينيين بالضغط عليهم باعوا. باعوا. باعوا مزبوط أو غير ذلك <تصفيق> فهم أفضروا فتوى من عام 1935 تؤكد على حرمة هذا الصنيع بربما يعني لا يبيع الأرض اليهود نعم, نعم نعم فذكر وثن أن من فعل ذلك سواء كان بائعا أو سمسارا أو متوسطا أي كان دوره في هذه العملية هو عامل ومظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم مانع لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وساع في خرابها متخذ لليهود أولياء لأن عمله يعد مساعدة ونصرا لهم على المسلمين مؤذ لله ولرسوله وللمؤمنين خائن لله ولرسوله وللأمانة وجملة من النصوص والأصول الشرعية يعني أنت لا الاستاذ للسئة وأردف ذلك بقولهم نعم. وإذا مات لا يصلى عليه ولا يطلق مقابر نعم. المسلمين نعم ورد هذا نعم والعياذ بالله نعم نعم, نعم. والعياذ بالله, نعم. نعم. بالله. نعم. آآ أيضا آآ يعني فاته أخرى تحرم التفريط في القدس بالتنازل عنه أو تدويله مم. قضية الوصاية الدولية نعم طيب. لأنها قضية خطيرة لأنها, قضية خطيرة. آه. لأنها آه. مكنت المحتل من تكريس وجوده وتغيير الواقع وهذا أمر موجود نعم. نعم يؤكد على أن المسجد الأقصى والقدس مرتبطان بالدين ارتباطا وثيقا مرتبطان بالدين م. ليست قضية قومية وليست قضية إنسانية إنما قضية دينية لأنها أرض وقف للمسلمين كافة المواقف السياسية التي تؤدي إلى سيطرة اليهود على الأقصى بكل ساحاته أو مبانيه او اي جزء منه محرم شرعا والفتوى ايضا طويلة يمكن ان يعني تنشر في اي موقع من مواقع النت بل بمجرد صدور قرار الكنجلس الامريكي سنة 90 باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل اجتمع علماء الامة في الاردن وافضروا ايضا بيانا اكدوا فيه على ان القدس لا يجوز ان تكون عاصمة لهذا الكيان الغاصب انما هي ارض اسلامية خالصة وهناك ايضا جملة من الأصول الـ يعني الـ الـ والأسس التي بنيت ما الذي تقوله أنت الآن لإخواننا الفلسطينيين المرابطين في فلسطين بصوره عامة وفي مدينة القدس بصفة خاصة وإن كانوا أقلية ويعمد المحتل اليوم إلى تقليلهم أو القضاء على وجودهم بل ربما كرس ذلك بمنع دخول العرب اللي هم من فلسطيني 48 من دخول مدينة القدس واستيطانها حتى لا يكون للعرب وجود في تلك المدينة على المدى المنظور تقريبا سنة 2020 يعني اذا كنا في البداية يجب ان نحيي هؤلاء المرابطين في هذا الثغر المقدس ونسأل الله لهم المعونة والتوفيق والسداد والحفظ فاننا نأسف على انفسنا ماذا قدمنا لهؤلاء الان وسائل الاعلام تنقلنا الصوت والصورة ما يحدث لهم ماذا فعلنا لم نفعل شيء وبالتالي هنا نحن نحييهم ندعمهم ولو بالدعاء انما يجب ان يكون لنا وقفة وقفة صادقة وقفة ايجابية تشد من اذر هؤلاء لا نقول فلنقتحم الحدود من سوريا ومصر وغيرها انما على الاقل هناك امكانات وهناك سبل وهناك وسائل بل وهذه الوسائل القانونية حسب قوانين الدول مم. أن نحن أيضا نفرض فيها ولكن قضية الفهم عندما نبدأ القضية من اعتقادي أنا بأنني مسؤول شخصيا عما يحدث أنا لو قالوا لي بأن بيتك مغتصب حتى وإن لم أفعل شيئا سوف أكون مهموم يعني إن كنت عاجزا عن فعلي أو إخراج هذا المغتصب سوف أكون مهموم وحزين فهل انا فعلا مهموم وحزين او الامة كلها مهمومة وحزينة ام ان هذا شأن داخلي وذلك لاعتقاد بان هناك مسئولية شخصية على كل مسلم تجاه ما يحدث باعتبره من الواجبات العميلة كرمك الله بارك الله فيك دكتور عطيل طيب نأخذ تقريرا ثم نعود اليكم مشاهدي الكرام ان شاء الله تعالى تاريخ من الاجرام الصهيونية اعادت اصابة ستة عشر فلسطينيا واعتقال اخرين صباح يوم السابع والعشرين من سبتمبر الماضي الى الاذهان سلسلة طويلة من الاعتداءات على الحرم القدسي من قبل الاحتلال والعصابات اليهودية المتطرفة منذ احتلاله عام 1967 والى اليوم ففي عام 1967 اي بعد حرب يونيو. قام الجيش الاسرائيلي باحتلال حائط البراق ومصادره جزء من اوقاف المسجد الاقصى كما قام بهدم حي المغاربه وتدمير 138 مبنى من مبانيه اضافه الى مدرسة الافضليه وجامع البراق ومسجد المغاربة ولتتوالى بعد ذلك سلسلة الاعتذاءات في التاسع من اغسطس سنة 1969 الحاخام في الجيش الاسرائيلي شلوم جورين يقتحم الحرم القدسي الشريف على رأس عصابة يهودية تضم حوالي خمسين شخصا واقام الصلوات فيه في الحادي والاشرين سنة الف وتسعمائة وتسع وستين يهودي استرالي متطرف يدعى مايكل دينيس روهن يضرب النار في المسجد الاقصى وهو ما أصفر عن تدمير مقمبر صلاح الدين الذي يبلغ عمره أكثر من ثمانمائة سنة وأجزاء أخرى من السقفة في الثاني من نوفمبر سنة 1969، وتسعمائة وتسع نائب رئيس الحكومة الإسرائيلي ومساعدوه يدخلون الحرم القدسي الشريف وفي يوليو عام 1971 قامت جماعة من حركة بيتار مؤلفة من اثني عشر شابا بالدخول الى المسجد الاقصى ومحاولة الصلاة فيه في الثاني والعشرين من يوليو عام الف وواحد وسبعين جماعة من حركة بيطار تقيم الصلاة في الحرم القدسي في الرابع عشر من يناير عام الف وثمانين قام بعض اعضاء الكنيسة بعملية استفزازية عن طريق تلاوة بعض التراتيل اليهودية من داخل الاقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وفي الثامن عشر من اكتوبر عام 1990 متطرفون يهود يضعون حجر الاساس للهيكل الثالث المزعوم في ساحة الحرم القدسي الشريف والاف الفلسطينيين يهبون لمنعهم فتندلع اشتباكات ويتدخل جنود الاحتلال الاسرائيلي باطلاق النار على المصلين مما ادى لاستشهاد اكثر من واحد وعشرين فلسطينيا وجرح اكثر من مائة وخمسين منهم وفي الثامن والعشرين من سبتمبر عام الفين رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق الذي كان وقتها زعيما للليكوت ارييل شارون يقتحم المسجد الاقصى وسط عشرات من المسلحين لتندلع على اثر ذلك انتفاضة الاقصى التي استشهد وجرح فيها الاف الفلسطينيين وفي الثالث والعشرين من يوليو عام 2007 نحو ثلاثمائة يهودي يقتحمون الاقصى ويؤدون بداخله تقوصا مشفوهة ادعو انها دينية في السادس عشر من اغسطس عام 2008 جماعات يهودية متطرفة تقتحم باحات المسجد الاقصى المبارك من جهة بوابة المغاربة وفي التاسع من اكتوبر عام 2008 مجموعات كبيرة من المستوطنين والحاخانات ورجال السياسة الاسرائيليين تنفذ تحت حراسة مشددة من افراد الشرطة الاسرائيلية اقتحامات جماعية ومسيرات تهويدية لمنطقة الحرم القدسي الشريف وفي التاسع من فبراير عام 2009. اسرائيل تدخل مئات السياح والسائحات المرتديات لباسا فاضحا داخل المسجد الاقصى في الحادي عشر من مارس عام 2009 مجموعة مكونة من ثلاثين يهوديا متطرفا بلباس تنكري تقطحم بحات وساحات الاقصى المبارك لإقامة شعائر تلمودية داخل المسجد وقرب باب الرحمة في الرابع عشر من ابريل عام 2009 عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات المسجد الاقصى في مدينة القدس لعداء صلواتهم بمناسبة عيد الفصح اليهودي وفي الرابع والعشرين من سبتمبر عام 2009 عناصر من الوحدة المسمات خبراء المتفجرات في شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الاقصى المبارك وتقوم بجولة داخل باحاته وفي السابع والعشرين من سبتمبر عام 2009 مواجهات مع الشرطة الاسرائيليه وجماعات يهودية داخل الحرم القدسي الشريف وعند بواباته تسفر عن اصابه 16 عشر فلسطينيا واعتقال اخرين ولا زالت سلسلة الاعتداءات مستمرة الى يومنا هذا ولا زال الشعب الفلسطيني وحيدا في الميدان يقاوم وجود الكيان الصهيوني ويبدي حالة من الصمود لحماية المسجد الأقصى الجريح بسم الله الرحمن الرحيم في واحد من بيانات رابطة العالم الإسلامي قالوا لا خير في الأمة إن خلصا او ان توصل الصهينة الى مصر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قلب يخفق وعين تطرف لا سيما في ظل تواصل المخططات الرامية الى تهويد المدينة المقدسة وتغييب الهوية الاسلامية عنها وذلك من خلال الانفاق التي تحفر على مدار الساعة وعمليات سحب الهويات من اهالي القدس وخنق المدينة بالجدار الفاصل وغير ذلك من ممارسات سلطات الاحتلال الغاشم دكتور جمال أكرمك الله يعني كلمة أخيرة توجز لنا فيها هذا الموضوع الكبير والملف الخطير أنا عاوز أقول أنه يجب أن تختزل قضية فلسطين في بيت المقدس قضية بيت المقدس نعم المسجد الأقصى دي يعني في خطر فعلا ودو تكلمنا عن أهميته العقديه في في في الإسلام لكن القضية إنه بالإضافة إلى يجب أن ندرك إنه هنالك مخاطر ترتبط بقضية المسجد الأقصى الفلسطيني يعني يراد تمزيق المنطقة تمرير المشروع الصهيون الكبير اللي هو دولة يهودية من النيل إلى الفرات وعدوا لذلك فلذلك أنا يعني كل اللي بقول للأمة انتبهي عراق أخرى خليج أخرى ورشح لها المنطقة في المرحلة القادمة و... وربنا و... سبحانه الله قال اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن اجاروا بك علمكم حتى تعملوا والعلم يهتف بالعمل وإلا ارتحت إلا منفعل يقول ربنا وانت تولى والسبد القوم غيركم ثم لا يقول ابتلكم كرمك الله دكتور عطية كانت لديك نقاط محددة وواجبات محددة لو ذكرت بها في نهاية لقائنا يعني من باب الإجمال نقسمها على قسمه قسم اعتقادي وقسم عملي في القسم الاعتقادي تكلمنا عن وجوب الفهم الصحيح لما يجري وما يدور لاعتقاد الجازم بأنني مسؤول شخصيا عن ما يحدث وما يجري على هذه المدينة ظاهرا وباطنا لاعتقاد بأن السبيل لتحرير المخدسات ولرد الغصوب ولرد, ولرد العدوان إنما هو الجهاد والرباط إلى يوم الأمة في رباط، الأمة في رباط والجهاد هو السبيل الوحيد والاعداد إنما هو السبيل بموجب أمر قوله تعالى وأعدوا هذا فعل أمر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وذلك ماذا أعدنا كدول ماذا أعدنا كشعوب ماذا أعدنا في البرامج والمناهج ماذا أعدنا في في كل شؤون حياتنا فهذا من باب الاعتقاد واجبات عملية عندما نتكلم على هذا العدو الصهيوني الذي يرتع أفراده ويرتع سياحه في كثير من بقاع العالم الإسلامي بل ومنتجاته ربما تزين بها محلاتنا التجارية وغيرها هل يعقل أن يكون هناك من ارتصب أرضي وهتك عرضي ومع ذلك يعني أنفعه بدينار أو بقرش أو بريال أو غير ذلك لماذا لا نفعل المقاطعة الكاملة المقاطعة التي تنطلق من جانب عقدي أن هذا عدوي وأن هذا قد استباح أرضي وعرضي وإن انتهك حرمة مقدساتي تفعيل المقاطعة فلنترك الحكومات أين الشعوب؟ طبعا أنا لا أتركها من باب يعني أنها تفعل ما تدولها الحق إنما حتى لا ننطح في الصخر إنما هذه الشعوب لماذا لا تتخذ قرارها بنفسها؟ لا أحد يرغمني على أن أتعامل مع هذا العدو أو غيره وبتيت تفعيل المقاطعة وعدم التعامل يعني أخبرني المخرج بأن وقت الحلقة قد تفلت سريعا من بين أيدينا في الحقيقة أخشى, أن, أخشى, أخشى يعني أن نكون من الذين يتكلمون ولا يعملون فنحن نتكلم كثيرا للأسف الشديد والآلة الصهيونية لا تتوقف على الإطلاق ولا تفتر ليلة نهار صباح مساء عن الأمل عن العمل وتكريسي الاحتلال وربما يعني مظاهر التغيير في فلسطين ككل وفي مدينه القدس بصفه خاصه خير شاهد وخير دليل على ذلك من اعمال الحفر الراسي والأفقي وقد اقتربوا من جدران الأقصى وقد تهدمت بعض الجدران وأقاموا كثيرا من المعابد والمطاعم والمحلات في أماكن قد أزيلت بالفعل من المدينة المقدسة لا يسمح لمقدسي بأن يجدد بناء بيته أو أن يرممه ولا يسمح لغير المقدسي بأن يقيم في مدينة القدس وتشترى البيوت باسمان باهظه جدا مغريه ولذلك اشد على ما قاله الضيفان الكريمان بعدم التفريط في شبر في سنتيمتر واحد من أرض فلسطين لأي فلسطيني وأناشد كل فلسطيني ترك فلسطين أقام خارج فلسطين ألا يستمر المقامة في غرب أو في شرق أو في بلاد نفط وإنما يجعل تلك المرحلة مرحلة للعودة وكأنها استراحة محارب كما فعل النبي مع أصحابه المهاجرين الذين انتقلوا من مكة للمدينة فعادوا إلى مكة مرة ثانية واذكر برسالة على لسان المسجد الأقصى أرسلها رجل من العرب المسلمين المحاصرين في مدينة القدس لصلاح الدين تقول ألا أيها الملك الذي لمعالم السلبان نكس جاءت اليك ظلامة تشكو من للبيت المقدس كل المساجد طهرت وانا على شرفي منجس في نهاية اللقاء لا يسعني الى ان اشكر ضيفي الكبيرين الكريمين الاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي استاذ التاريخ بجامعة ام القرى سابقا شكرا دكتور شكر شكرا, شكرا استاذي الاستاذ الدكتور عطية فياض استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة جامعة الأزهر الشريف شكرا أستاذ دكتور عطية أكرمكم الله وأنتم مشاهدي الكرام ألتخيكم في حلقة الأسبوع القادم بما الله تعالى إلى ذلك الحين استودعكم الله وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته